سلكت طريقي ولا ل ن أ ح ي د عزمت المسير ة بعزم الحديد ووداع د ن ي ا قلب عنيد توجه طرفي لارض ا ل أ س و د فياام لا تحزني ل فراقي ف إ ن ي مضيت ل أ ر ض العراق فهيمسحي ي عنك دمع الماقي فما سرت إ ل ا لدحر اليهود فما سرت إلا اليهود وعذرا د و ابي قد ا عشقت الجهاد وديني دعاني لاحمي العباده فجيش الصليب في البغي تمادى وابناء ديني اراهم رقود, وأبناء ديني أراهم رقود ويا زوجتي ان قتلت اصبري فاني شهيد بموت افخري سيغفار ذنبي الا ابشري فربي غفور رحيم ودود إ خ و ت ي ان إ خ و ا ن ك م في شتى البقاع ينادونكم ف ه ي ن ف ر و الوغى ل ما لكم رضيتم بهذا الخنا والقعود, والقعود لمن تتركون ا ل أ س ر لمن وقد كبلوا في سجون المحن ا وذاقوا عذابكم والشجان ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود